1-أنذروا أن أنه لا إله إلا أنا فاتقون 2-خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون 3-خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها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 وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساقير الأولين ليحملوا عوزارهم كاملتين يوم القيامة ليحملوا عوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن عوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزرون وَمَكَرُوا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُ اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِن فَوْقِهِمْ عَلَيْهِمُ السقف مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 الذين تتوّفَّعهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام فألقوا السلام ما كنّا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها.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 إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسم بالله جهدا أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكثر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُمْ تُمْلَأَ تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرُ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ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 اللَّهِ لَا تُسْأَلُ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ بَنَاتٍ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَعْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنالا وجعل لكم, وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسأل عما كنت تعملون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 فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 وضرب الله مثلاً قضية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذقها الله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 واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة وَالدَّمَ ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم